Book two. Kuusikymmentä kolme Thalafatun wasittun Thalafa Kysyä kaksi Tarhul asila, ifnain Tarh al asila, ifnain. Minulla on harrastus Anna indi hiwaya Minä pelaan tennistä? Anna alabu tennis. Äna alab tenis. Missä on tenniskenttä? Eina jušadu malabu tenis? Eina malab tenis? Onko sinulla harrastuksia? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ مين أبلانيالكابالا؟ انا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. ميسان يالكابالو كأنت. أين يوجد ملعب قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ من وصلت كسيفاتين؟ ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. من وصلت مرسIAL كان يكاتر. قدمي ويداي تؤلمني أيضاً. قدمي ويدي تؤلمني أيضاً. ميس يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ منو اللاناوتة؟ عندي سيارة. عندي سيارة. منو اللانميص موتر عندي أيضاً موتورไซكل. عندي ميسا بايكا. أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Minulla on villapaita. Andi sweater. Andy pullover. Minulla on myös takkia farkut. Andi aidan, jäkät ja pantalon, jeans. Andi aidan, jäkät ja jeans. Missä on pyykkikone? Aina lgassala? أين الغسالة؟ من الله لوتانن. معي صحن طبق. معي صحن. مينو لان فيتي هاركة يلو معي سكين معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين، شوكة، وملعقة. مِساًون سُولا و بيبوريا أين الملح والفلفل <تصفيق> أين الملح والفلفل <تصفيق>